يكفر عنه سيئاته ويُدخله جنات ويُدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويُدخله جنات تجري من تحتها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 توليتهم فإنما على رسولنا البلاغ المبين اللهم لا إله إلا هو اللهم لا إله إلا هو وعلى الله فلتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا ولكم فاحذروهم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله غفور رحيم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 وَمَن يُقَشِّعْ نَفْسَهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ